ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يطرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاب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 الله يصركم إن تصر الله يصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظْرُرُونَ كَيْفَ كَانَ عِاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ